بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل ولا تمن ولربك فإذا نقر في 119. يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا 113. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 127. سأرهقه صعودا 128. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم واستكبر فقال إن هذا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 كَمْ وَمَا جَعَلْنَا عِزَّتَهُمْ إِلَّا بِثَنَةٍ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْطِنُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْطِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَازَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون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 سائون عن المجرمين ما سلككم في سقب قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن المسكين وكن نخوض مع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 كأنهم حمر مستنفرا 118. فرث من قسورا بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرا 110. كلا بل لا يخافون الاخر كلا إنه تذكر 119. فمن شاء ذكرا وما يذكرون إلا